وارد ا ل أ ن س و ا ل أ ف ر ع في السحر أ ز ح ت ما بفؤادي من لظى القدرين يا وارد ل أ س السحر والأفرع في السحري نزحت ما بفؤاد بلظى الكدر ي ناشدتك الله الجزد العجيق وهل مررت ب ا ل أ ر ض ذات الماء ومال も ال خضره التربي بالاعشاب والزهر بها المسره و ا ل أ ف ر ا ح دائمه يا فوز سكاني بالخير ومن ضفري إ ن ي لاذكرها يوما ً وبي حزن ハワイを食べているのはこのように見えま ضرا سخيا ً تقيا ً سيدا س د د ا يضيء في الكون ل أ ه ل الكون كالقمر برد الجلاله بحر الجد ان تراه في حاله الجود تلقى جودك المطر أ ص ل ا ل س ي ا د ة بل عين ا ل ع ن ا ي ة بل روح الهدايه لب اللب من مضر ي زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البريه ب ا ل ب د ل ومن حضر ي ن عنه ا ل ج م ا د ا ت أ ض ع ت وهي مفصحه وقد َ ا ت َ منحه َُُْ في ِ معظم ُِ السور ُِ محمد ُ عال خير ََْ خلق َِْ الله َِّ ق َ ا ط ِ ب َ ة ً وسيد َََِّ الجل ِِّْ و ا ل أ م ل ا ك والبشر ي محمدا خير خلق الله قاقبه وسيد الجن و ا ل أ م ل ا ك والبشر ي 私たちの声を聞いてくれているのは私たちの声 و 聞いてくれているときに、 おやかがみ、おやあさおやすみ、おやあおやあさぎ、おやあさぎ、おやあさやあさぎ、おやああ لمن ضاقت م د ا ه م وخير من يرتجى في ا ل ح س ر وغل ي س ر ي و أ ن ت أ ك ر م من في الكون و ا ل س ب ب أ ق و ا لنيل المنى والفوز به y a Rasulullah. In t h r l l e n a